إنما السفيف على الذي لا يستهدن لك المضياء رضوا بأنهم يتنون عن خوالهم وطبعوا وردوا بهم فهم لا يعلمون يعتبرون من أخباركم وسيروا الله عملهم ورسولهم ثم تردوهم إلى حالهم ويوى الشهادة فينبئكم يا قلتم تعالعون سيحرفون بالله أو قلب من يُسُومُهُ وَهُوَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَخْرُجُونَ لَهَا طَوْعًا فَإِنْ لَمْ تَطَّوُعُوا سَيُلْقَوْنَ ضَرَّاءَ وإن نرأى الآيان حدود ما أنزل الله على رسوله عَلِيمٌ حكيم وإلى الأحراب من ينتهل ما ننفقه مقرمه وعلي من دائرة السرور والله سبيا العليم ومن الأرائمين من الله والمعنى ما يرافق قلبات ويتخذ ما يرافق قلبات من دواره وصلما ألا إنها قربة لهم سيتحرون الله في رحمة إن الله رحوم رحيم والسارفون الأولون من الواجرين والأولون صلى الله يا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وارا وَمَنْ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى اللَّهِ نَعْبُدُ وَإِلَيْهِ خَلَقُوا الَّذِي <سؤال> عَلِمَ وَالصَّلَاةَ <سؤال> فَحَسْبُهُ وَالْفَارِسُ يَعْنِي الْعَالِمِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَنْ كَمَلَ فَأَمْرُهُ وَيَحْكُمُ وَأَمْرُ ٱللَّهِ فَصْبِرْ ۖ وَهُوَ ٱلْوَهَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِى وَأَنۢبَتْنَا سَنُورِيهِمْ نُورًا إِلَىٰ أَنَّ الْمَلَأَ شَاهِدِينَ يُمَنُّونَ إِلَيْهِ فَيُنْظَرُونَ تَطَاوُلًا وَهَا هُوَ الْجَوْرُ والله عظيم الحكيم والذي اتخذها في رجال يحفون أن يتطفروا والله يحف المتطفرين أفمن أسسني أنه لا تقار الله خير من من أسسه ليانه على شفافه في النار فانعامل في النار جهلاً لا يهدل ¿Qué ocurre por mí? Amen. Thank you. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ذلك بأنهم لا يزيبون ضمع ولا نصر ولا مخلص في سبيل الله ولا a uh -huh. So